الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لشيخنا ولولديه والحاضرين والمستمعين قال شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وقوله واصبل لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر كفر وقوله ولتصنع على عينه هذه كلها الآيات سنبينها إن شاء الله عليكم السلام عليكم نبين هذه الآيات بإذن الله بعد الصلاة لكن نقول هذه الآيات جاءت لإذبات العين لله لا, لا في أولا والعين وهنا أيضا كما قلنا ما زال شيخ الله سلام يبين لنا وسطية أهل السنة الجماعة وسطية أهل السنة والجماعة ما بين الغلو وبين الجفو والعين ثابتة لله دل فعلها بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة أما بالكتاب فهذه الآيات في قول الله دل فعلها وأصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وأيضا في قول الله دل فعلها وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأيضا في قوله تجري بأعيننا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساجد يزل بين عيني الله وهذا الحديث وأن كان فيه ضعف لكننا نستأنس به وأيضا نثبته العين لله جل في أولا وهناك أدلة أخرى من السنة صرحت بعين الله جل في أولا ما هي؟ ممتاز لما قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليوم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليوم وهذه أيضا يستذل بها على, على عدد الأعين لله جل في أولا إذن العين ثابتها بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة وهنا نقول كما بينا قبل ذلك بأن, بأن الإثبات إثبات, إثبات الصفة لله جلال فعلا لا بد أن تنضبط بضابط الشر الذي جاء به الكتاب والسنة قال الله جلال فعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لما أغبت السمع والبصر قال نعم انت تثبت السمع والبصر تحت قول لا فعل ليس كمثله شيء يبقى بلا تمثيل ولا تشبيه وايضا لا تكييف مع اثبات الكي... الكيفية تثبت الكيفية وهي مجهوله بالنسبة لك فيبئا بلا بلا تمثيل ولا تشبيه ولا يقال ولا تكييف ولكن ب... اثبات التكييف على الجهاله عندنا يبقى هناك كيف ولكنه مجهول وعند نفي دون دون التعطيل هذا الاصل في الكلام على إثبات الصفات صفة العين لله دل في علاء كما قلنا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع وإجماع أهل السنة فإن كانت العين ثابتة فإن أهل السنة والجماعة والسطية بين الغلوب وبين الجفو لكن الأمكن لنا أن نقول وإن أثبتنا العين لله دل في علاء ودب علينا أن نتعبد الله بها نتعبد لا بها أولا أن العين كما قلنا العين فيها أو لازمها الكلأ والرعاية والعناية لذلك قال الله للفعلات عندما قال موسى عليه السلام إننا نخاف أن يفرط علينا او أن يطغى قال إنني معكم أسمع وأرى أولا عند التعبد دائما كنت كررت هذا الباب ليحفظ من طلبة العلم أن حسن الاعتقاد هو أفضل أفضل الطريقة للتعبد أحسن طرق التعبد لله للفعلات تسليم والانقيات بأنك تكون عبدا حقا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالم قال استسلمت فحسن الاعتقاد بالإثبات وهذا الفارق والعلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله دون التحريف ودون التمثيل ودون التشبيه ودون التكييف المعلوم وإلا هم يثبتون الكيفية لكنها مجهولة بالنسبة, بالنسبة لهم خلافا لأهل البدع والضلائل الذين يدخلون العقول في الغيبيات التي لا تدخل فيها العقول بحال من الأحوال حسن الاعتقاد بالإثبات هذا اول شيء والأمر الثاني أن نقول بأن لازم العين الكلا والرعاية والعناية إذن عندي اعتقاد في القلب بأن الله يرعاني أو يرعى الجميع لكن لابد أن يتمثل المرء بالصفات التي امر الله بها حتى, حتى يحظى حتى يحوز حتى يفوزى برعاية الله وبكال الله دل في علاه كما قال الله دل في علاه تجري بأعيننا وقال واصبر الحكم ربك فإنك بأعين نائبة إذن اعتقاد العناية والرعاية والكلأ وهذا لازم الصفة وهذا الفارق بين أهل السنة الجماعة بين أهل بداع والضلالة الذين تنحوا عن إثبات الصفة وأثباتوا لازمها ونحن نقول إثبات اللازم فرع والفرع يدل على وجود الأصل فنقول إثبات لازم لإثبات الأصل إثبات اللازم لازم لإثبات الأصل لأنه عن أصل فإثبات الأصل أولا ثم إثبات الفرع وهو اللازم يعني العين بعد إثبات العين نقول ولازمها الخلأ والعناية والرعاية لما تقول تركت أمي عندك أمانة يقول هي في عيني لا يمكن أن يتصور المرء كما قلت كثيرا أنه سيأتي بكرسي ويجعله على عيني ويجلس أمه داخل, داخل عيني وداخل جفونه ورموشه لا لما يقول في عيني أنت في عيني أو ابنك في عيني أو أنا أمانتك في عيني يعني برعاياتي وكلأي وأنا أرقبها وأنا أعتني بها حيث ما كانت أكون معها مراقبا لها حتى أحفظها من كل ضر وشر فإذا إذن إذبات الفرع لازم لإذبات, لإذبات الأصل إذبات اللازم لازم لإذبات الأصل وهو للصفة فإذن نعلم بأن إذبات العين لازمها العناية والرعاية والكلأ وهذا كثير كما قال كما قلنا موسى وهارون ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فقال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى وهذا يلزم لنا أو يلزمنا أن نقول بصفة أخرى ما هي عندما قال إنني معكم أسمع وأرى فهذا بالعناية والرعاية والكلأ لازم إثبات العين يثبت لزوما صفة أخرى مهمة جدا ما هي لا لا لا لا سلفي انا كنت متوقع انك تاتي بها اسرع من ذلك لا ليست هي لا مع السمعي صفه المعيه ممتازه يا بلوليت صفه المعيه صفه المعيه ما هو انا اصلا يبقى انا معاه معاه بكله ورعايتي السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفى وسلاما على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المختار والامين المصطفى على الكرام والبيته العظام المستقرين الشرفة وبعد إخوتي الكرام نسأل الله للفعلاء أن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبداً ونغفر لنا الزلات والسقطات والهنات اللهم أمكن لنا, لنا يا رب العالمين واختم لنا بالصالحات نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن طيب قلنا بأن, بأن الإمام العالم شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قد أراد أن يجل لنا صفات أهل السنة والجماعة لنعتقدها حتى تسلم عقيدتنا عند ربنا جل, جل في علاء وبين أن طريقة أهل السنة الجماعة في الإثبات طريقة أنها طريقة وسطية هي وسطية بين الغلو وبين الجفو فهناك من أثبت الصفات فغال في الاثبات وهناك من نفى فغال في ذلك ولذلك نقول قولا فصلا بأن أهل السنة الجماعة أثبتوا لله جل في علاء العين على غراره قول الله للفعلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما قلنا بأن العين قد ثبتت لله جل العلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة قلنا كيف التعبد بها أولا حصن الاعتقاد بالإذبات وهذه طريقة أهل السنة والجماعة والثانية وهي من الأهمية بمكان إذبات الصفة مع إذبات لازم الصفة إذبات الصفة مع إذبات لازم الصفة والثالث في التعبد أيضا إذبات الصفات التي التي هي تلازم لازم الصفة وكما قلنا بأنها على المعية وهذه المعية هي الاسترماية العامة المقصود بها هي المعية الإيش؟ المعية الخاصة معية النصرة والتوفيق والتزديد والندات كما قال, قال... قال إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى ان اراكم وارى مكانكم وارى ما يحدث معكم واسمع ذلك وأنا احميكم وايضا من حسن التعبد لا يدعى على بهذه الصفات وهذه يعني فاتت منا او فاتت مني جميعا يعني وجب علينا أن نراجعها كلما كلما قصرنا فيها كلما تراجعنا ورجعنا انفسنا وهو ان نعلم بان الله يرانا ان الله يراقبنا سبحانه لله جل في علا وان نظر الله سابق لنظرنا فإن خلوت يوم من الدهر لا أقول خلوت فإن نظر الله ينزل إلي فإن نظر الله يراني وإن كان الله يراني فعلي أن أحتاط لنفسي في هذا الباب ونسأل الله المغفرة والعفو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا أنبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع لي عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل, قبل الليل فقال حجابه النور وفي رواية حجابه النار لو كشفوا لا لو كشفوا لا احرقت صبحات واديهي من انتهى اليه بصره من خلقه وبصره ينتهي الى جميع الى جميع خلقه والسمع والبصر والمعية والاحاطه من لوازم قالوا الربوبيه هي تلزمنا بعباده المراقبه التي يصل بها الإنسان بعد بعد بعد المجاهده الى مساله الاحسان التعبد لله على بالإحسان قال واصبل الحكم ربك فإنك بعيوننا قبل أيضا ما نشرح هذه الايات نقول والمسألة الثالثة في بحث الكلام على إثبات العين لله في أولاه إن أثبتنا العين لا فهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة ما نوع هذه الصفة فأكيد السؤال يكون له الجواب عندكم إذا قلنا ما نوع هذه الصفة هي صفة ثبتية ولا صفة سلبية ما نوعها ما نوع هذه الصفة أم ماريها هذه قالت ثبوتية ذاتية ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز وين الله؟ أين أستاذ سعيد؟ أين إجابته؟ موقفين؟ تماهم أنا ما أرى هي, خبرية. هي طبعا ثبوتية كما قالت أم ماريها ثبوتية ذاتية خبرية ثبوتية ذاتية خبرية طيب إذا قلنا ثبتية أن ثبتت لله كما بيانا ثبتت لا بالكتابة والسنة ويجمع أهل السنة وهي ذاتية لا تنفك عن الله للفعلاء أزلا وأبدا وهي خبرية لأن, لأن محل الإثبات هو الخبر محل الإثبات هو الخبر لا غيص محل الإثبات هو الخبر لا, خ... لا غيص هذا الراجح الصعيح ونقول إذا قلنا بأنها من الصفات الخبرية ونحن نسلم لله في ذلك كمعين لله للفعلاء كان معين لله جل فعلا لا سيما وأنه جاءت الأدلة الكثيرة على الإجماع حتى لما أفرد أفرد بإفراد مضاف يعني يدل على على العموم على الجمع ولذلك قال الله جل فعلا فإنك بأعيننا وأيضا قال الله جل فعلا تجري بأعيننا وقال الله جل فعلا ولتصنع على عيني فهنا الآن بأعيننا جمع بتجري بأعيننا جمع وأيضا يعني ولتصنع على عيني هذه أما سلفي أرضينا منك بالأولى وأنا لا أرضى منك بالثانية حتى تأتيني بالدليل على ما قلت رضيت منك بالأولى ولا أرضى بالثانية حتى تأتي بالدليل على هذا هو واهمة في مساءة اليد فسلفي أنت الآن أعلم بفضل اتقانك للباب الآن ائتيني بالدليل على ما قلت أنت وكلت عيني يا ربي أمين ائتي بالدريع ذلك وأنا حقا حتى لا أت يعني أتشبع بما لا أعطى لم أعطى ما أعرفه يعني لو عندك أنت يبقى أنت أكيد ستعلمنا ما جاهلنا وإلا قد وهمت أنت وأدخلت اليد في العين هنا قال إيش قال وهمت طيب جزاك الله خير بركت بركت نعم هنا الآن أقول أقول بأنه هنا كم عين لله معنى الجمع جاءنا قال بعيننا قال قال فإنك بأعيننا وأيضا تجري بأعيننا قال ولتصنع على وعلى عيني وأيضا يعني هذا جمع يبقى إذن ولتصنع على عيني لإفرادنا إفراد مضاف وإفراد الإضافة يعني في قول الله اللي في ولتصنع على عيني هذا افراد الإضافة فيها فائدتان ما هما وأنا يعني إن لم أجد الإجابة عندكم أكون يعني أموت كمدا فوق الكمد لأن الحق أنني تعبت ردا في هذا الباب معكم قال قال ولتصنع على عين هذا إفراد بالإضافة يفيد فائدتين عظيمتين ما هما دعك أبن الماليازي نعيم ما, ما, ما لنا في هذا هذا القي خلف ظهرك واجعله خلف الكوكب طيب هنا سلفي أتى, أتى, أتى بإجابة سديدة المفرد المضاف المضافي عم أشمل ممتاز أي تخصيص تقول الله ما فهمت هذا الانضافه اضافت تشريف لا لا ديضافه صفه للموصوف يا استاذ قلنا بان الاضافه حتى تكون اضافه صفه للموصوف لابد تكون مضافه لذات المقدسه لما قلنا بان قول لا لله عن ساق ويدعون الى السجود قلنا هذه رسمات الصفات ليش ليست نيات الصفات لانها لم لم نضف الذات المقدسه وقلنا من شروط اثبات الصفه ان تكون معنى وان تكون مضافه لذات المقدسه يبقى من شروط, من شروط إثبات الصفة أن تكون معنى من المعاني لا يستعين المستقلة لأن المضاف إلى الله أن تكون عين المستقلة يبقى إذن الإضافة إضافة مخلوق للخالق وفيها التشريف وفيها التشريف يبقى هنا الإضافة إضافة, إضافة, إضافة, إضافة معنى وهي مضافة للذات المقدسة فهي إضافة صفة المصوف فهي إضافة صفة للموصوف إضافة صفة للموصوف طيب والآيات هنا فيها ما فيها من الفائدة قبلها قبل أن ندخل في شرح الآيات أيضا بأن هذا فيه كما قلنا الطريقة السوية لأهل السنة والجماعة على السيرة النبوية على ان النبوي وعلى أعتقاد صحابه الكرام بأنهم وسط بين الغلوب بين الجفو هناك طائفة فيها الغلوب في النفي وهؤلاء الذين ينفعون صفات الله جل في وله يقولون لا عين ولا سمع ولا بصر ولا كلام هؤلاء الجهمية وكما قلنا على كلام العلماء على الجهمية فيما, فيما درج عليه من نفي صفات الله جل في وله وكانهم يكذبون بالقرآن ويكذبون بالسنة والطائفة الأخرى الذين يقولون إذباتوا على أنها مخلوقة وهؤلاء من؟ أفرق الجهمية وهذا نفي standardized وهذا أيضا نفي يعني هذا نافي لكنهم أرفع منهم درجة أنهم إيش؟ أثبتوها بوجه أثبتوها بوجه ووجه الخلق قالوا, قالوا نعم نضبط هذه الصفة نضبط عيناً نضبط كلاماً ولكنه مخلوق مخلوق يضبطون الصفة على أنها مخلوقة وأما هؤلاء الذين أرادوا, أرادوا عقلاً وأرادوا إتقاناً وذكاءاً وفهوماً ولا فهوماً ولا ذكاءاً ولا شيء عندهم وأرادوا أن يتوسطوا بين أهل السنة وبينه وبين الجامعة والمعتزلة فأتوا بالعجائب فقالوا نعم العين لله جل في هي ثبتت في الكتاب وليس العين مرادة الله ما أراد ذلك طب ما مراد الله أيها الأستاذ قال ومراد الله في ذلك الكلأ والعناية والرعاية وهذه مجاز قلنا الكلأ والعناية والرعاية هذا لازم هذا لازم وتعرف من, من, من, من كلام العرب فدعنا ونحن عنا المجاز في كتاب الله لنا في علاه وهذه تعرف من, من كلام العرب وإذ, وإذ نثبت اللازم لازمه وإثبات الأصل لأن اللازم فرع وإثبات الفرع لابد وجوباً أن يثبت الأصل ونقول عندما تقولون بأن العين ليست عيناً وهي العناية والدعاية والكلأ كما في لغة العرب قلنا لهم خلفتم الكتاب والسنة وإجمعها للسنة فهذا تحريف لا تأويل وايضا نقول وان قلتم بالتأويل نحن نقول بالتأويل عند عند وجود القرينة عند الداء عند الموجب فما الموجب عندكم من الايات التي أزبتت العين او الى حز التي أزبتت العين فما الموجب عندكم بانها العناية والرعاية والكلة قالوا السياق قلنا كيف قالوا الم يقل الم يقل الله الرعاية تجري بأيوننا قلنا نعم قال قالوا اذا السياق يثبت العناية قلنا لا يثبت العين التي بها العناية انا إن لم أرى لا أكون كمعتنيا أنا أرقب عندما يذهب يمينا يسارا أرى فأنا كيف أثبت عناية وكلأ وأنا لا أرى كيف ذلك هذا والله لعمري في القياس إيش مديع وشنيع فأقول أنا لا يمكن أن أقول بالكلأ والعناية والرعاية إلا بعد الرؤية إلا بعد الرؤية إذن عندما تقولون بأنه المقصود من السياق هنا العناية قلوا نعم والرعاية والكلأ نعم لكن العناية والرعاية والكلأ أما تتبع الرؤية فلابد من الرؤية فإن نفيت الرؤية إذن أنت بموجب النفي هذا نفيت أيضا الرعاية والعناية والكلأ وأنت تجهل ذلك وهذا جهل منهم وجهل مركب أيضا ويحسبون أنهم على شيء فلذلك أسلموا طريقة هي إثبات الصفة مع إثبات اللازم هي إثبات الصفة مع إثبات اللازم كيف يثبتون اللازم وأصل الصفة غير موجود إن لم يكن يرى كيف تكون رعاية وعناية وكلة ورعاية لا لا تكون بحال من الأحوال إذن السياق لنا ليس علينا والسياق إن كان لكم في طرف لكنه لا يكون في الطرف الآخر معكم وتكون وتكونون قد نظرتم بعين عوراء أنتم وهم سواء أنتم وهم سواء أنتم بعين عوراء وهم بعين عوراء لكن أيكم أحوال لا يرى بالعين العوراء هذه بضعف البصر يعني, يعني الحق أنكم أنتم أكثر الناس عدم, عدم نظر وكادت الحجة لهؤلاء الملتدع عليكم فيما اخترعتم وما ادعيتم لكنهم ما استطاعوا الوقوف أمام, أمام أدلة أهل السنة والجماعة أما الآيات فقد قال الله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك صبر شطر الإيمان كما قال <تصفيق> بوركت يا كما قال المس... ك... كما قال علي بن ابي طالب رضي الله الدين نصفان نصف صبر ونصف ونصف شكر فالصبر نصف الدين والصبر صبر اختياري وصبر اضطراري او قل صبر على الطاعه وصبر على المعصيه وصبر على اقدار الله المؤلمه اللهم اغفر وارحم وتلوز عما تعلم فانك انت العز الاكرم قد لا نستطيع الصبر ولكننا نتوب ونؤوب الى ربنا ونستغفر الله على الذلل وعلى الخطأ فقال قال علماؤنا والصبر صبران صبر اختياري وصبر اضطراري الصبر الاضطراري له اجر عظيم عند الله تعالى واعظم منه ارفع منه درجه ومنزله الصبر الاختياري فالصبر الاختري كما قلنا بأن يوسف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هما من بين لنا باللسان الحالي واللسان المقاري لتطبيق الصبر الاختياري والصبر الهتراري فالصبر على الطاعة أن يؤدي الفرايد وبعد الفرايد أن يأتي بالنوافل وبعد النوافل يأتي بالمستحبات وعلى المستحبات يأتي بالمباحات ينتق بها العبادات وبذلك ارتقي منازل العلا والدرجات عند رب الأرض والسموات وأيضا الصبر على الكف عن المحالب قدر ما استطيع واتقم لها ما استطعتم هذا أيضا في رافع في الدرجات وهذا صبر اختياري وهذا حب الى الله وقال ابن تامية في فصل ماتع والصبر الاول احب واعظم عند الله جلال والصبر على, على اقامة الواجبات نظرا للتأصيل العام ان اقامة الواجبات اعظم عند الله من الكف عن المحرمات والثالث هو الصبر على اقدار الله المؤلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله قوما ابتلهم فمن رضي فله الرضا ومن سخطف عليه فعليه السخط قال واصبل الحكم ربك والحكم كما فصلنا قبل ذلك حكمان حكم كوني وحكم شرعي فيكون الصبر على الحكم الشرعي وهو الامر والنهي الانشاء والخبر الامر والنهي او الخبر الذي ردي الانشاء فهذا الصبر عليه من افضل التعاطي هو من القروبات القلوبات وأصلح الصالحات وهذا صبر اختياري وأما الحكم الكوني وهو بقضاء الله للعلى وقدر الله للفعلها وأن يرضى عن أقدار الله للفعلها أو يصبر على أقدار الله للعلى في علاوة صبر اضطراري فتتنوع العبادة عنده بصبر اضطراري وصبر وصبر اختياري لذلك قال واصبر الحكم ربك فإنك بعيوننا والمعنى هنا أنك لن تنال الرعاية والعناية والكلأ بتمامه إلا بعد ما تؤدي الصبر على الحكم الكوني والحكم الشرعي كلما تمثلت في ذلك وكلما كنت صابر على الأحكام الكونية والأحكام الشرعية كنت في رعاية الله وكلا إلاه وعناية الله الله مرزقنا الله مرزقنا الله مرزقنا الله مغفر وارحم وتراوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم وأما الآية الثانية ففي قولي وحملناه على ذات ألواح ودسر تجريب دسر يا المصامير يعني شوف صنعت نوح عليه السلام وكانوا كلما مروا عليه يسخروا منه فسخر منهم كما كما يسخرون وأنقذوا الله للفعلاء وأغرق الدنيا بأسرها أغرق الدنيا بأسرها وما عاش إلا, إلا نوح عليه السلام ومن كان معه في السفينة وهذا من عظيم ربوية الله لأن عشرة قرون بين, بين آدم ومين نوح كما قال ابن عباس في قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام عشرة قرون على الإسلام ثم تبدلت الفطر وتغيرت واستطاع الشيطان بعد تقاعد العلم إلى الوصول إلى تكفير الناس أو أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فلما جاء نوح واشتد الكفر وما كث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فإن الله أذن له بالرحيل وكان يصنع الفلك وكانه لا يدري أيضا أن يصنع الفلك في الصحراء ويقولنا في الصحراء طلبانا جاءتا ولم يسلك مسالكها الناس فينا تجري على على اليابسي ومع ذلك فإن الله بين لهم أن الدنيا بأسلها قد أمطرت وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد خدر قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا لذلك من كان كفر تجري بأعيننا من كامل العرب هذه بكلائنا برؤياتنا. والكلأ والرعاية والكلأ والنظر يثبت موجب الرعاية والكلأ والعناية الرؤية تثبت الكلأ والعناية والرعاية قال تاج لي بعيونها فيها بيان إلى عظيم ربوبية الله جل في أولا على ما صنع بأنه أمر السماء فأمطرت ولم يتوقف المطر وأمر الأرض ففجرت عيونا فالتقى الماء على أمره قد قدر وما, وما أنجى الله جل في أولا إلا نوحا ومن معه في السفينة كما كما قال لابنه يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوى الى رك... الى جبل يعصم من الماء قال لا عاصمه من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال وقال, وقال وقال وقال وقيل يا ماء يا سماء يا أرض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي الله المستعان طال تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر يعني هذا الغرق جزاء لمن كان كفر بالله دل جل في علا وفي قوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وهذه فيها دلالة على أن من أحب أهل الخير من أهل الخير ولذلك قال ابن عباس كن علما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك يعني إن لم تحب لا, لا تبغد لا تعادي تعادي أهل العلم ولذلك قال ابن تيمية أسوأ القلوب قلباً القلب الذي يحمل على أهل العلم أسوأ القلوب قلباً القلب الذي يحمل على, على أهل العلم ولذلك أنت ترى وفقت امرأة فرعون لما, لما ألقى الله حب, حب موسى فيه في قلبها لما رأته ماذا قالت قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال الله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على على عيني وهذا ذاب الصالحين والذين يتمثلون بكلام النبيين والمرسلين وهذا يكون في الصالحين فقط يعني ألقيت عليك محبة مني عند الصالحين وإلا فالرسل قد عداه من عداه من أهل الكفر والطغيان قال وألقيت عليك محبة مني وأدي فيها دلالة أيضا من كتب الله له القبول في القلوب دلالة أنه محبوب لدى رب القلوب سبحانه جل, جل في علا الفوائد المستنبطة فضل الصبر أصل الإيمان تمام الانقياد لربنا الديان أصل الإيمان تمام الانقياد لربنا الديان من سنن الله الكونية امهال الكفار لا اهمالهم من سنن الله الكونية امهال امهاء امهال الكفار لا اهمالهم لذلك 1000 سنه الى 50 سنه 1050 عاما الله ويكفرون فنزل غضب الله عليه فاغرق الدنيا بأسرها من احبه الله وضع له القبول في الارض من احبه الله وضع له القبول في الارض ارجو أن تكون وتريه واضح راجل ذكاء هنا المساله على المصاريف هذه مصاريف يعني للسقيه مثلا ولالات لالات الزرع وغير ذلك لو كان نعم نعم لكنها تكون ايش اولا ستكون ستكون ينظر فيها هل السقيه ماء السماء دون النفقة النفقه فيكون فيها العشر اما ان كان فيها النفقه فيكون فيها نصف العشر وهذه المصاريف لا تحسب هذه المصاريف لا تحسب وتكون على رب الأرض فيبقى هنا التخفيف جاء من ناحية إيه؟ من ناحية الذي يخرج من النصاب قال الله تعالى وقاته حقه محصاده ففيها نصف العشرة نعم يعني في الجملة لا يحسب المال لا يحسب لكن التخفيف سيكون من نصف العشرة